سر إ ل ى الله ولا تخشى سواه كيف تخشاهم ه ومولاك ا ل إ ل ه أ ن ت أ ق و ى إ ن ت ق و ى ك سلاح فاتق الله وقاتل في تقاه <تصفيق> انت أ ع ل ى في سجود أ و ركوع تنحني طوعا لمولاك الجباه أ ن ت أ ع ل ى في سجود أ و ركوع تنحني طوعا لمولاك الجباه من مضى لله جنديا ابيا لا يبالي كيف ياتيه رداه انه الشوق وقد سار حثيثا ا حامل الروح إ ل ى رب دعاه باع نفسا في سبيل الله جودا واشترى بيتا تسامى مشتراه أ ش ر ا ق ت في وجهه النعمى واهلت في ميادين الوغى شمس هداه أشرقت في وجهه يخطب الموت يلبي من دعاه إ ن ه الحق فيا طيب شذاه هاهي نفس باخ قد طل مخت قد ت أ خ ر ت ي ولم تسق ي ثراه فاصدق اليوم ولبيه وقولي طابورد الموت هذا منتهاه أ ه يا نفس باخ قد طل م ك ن قد ت أ خ ر ت ي ولم تسق ي ثراه فاصدق اليوم ولبيه وقولي طاب ورد الموت هذا منتهاه سر إ ل ى الله ولا تخشى سواه كيف تخشاهم ومولاك ا ل إ ل ه سر إ ل ى الله ولا تخشى سواه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 أ ن ت أ ع ل ى في سجود أ و ركوع تنحني طوعا لمولاك الجباه من مضى لله جنديا ابيا لا يبالي كيف ي أ ت ي ه رداه في سبيل الله كم ت ح ل المنايا ا حبذا ل ع ط ر وواهن يهناه في سبيل الله كم ت ح ل المنايا ا حبذا العطر وواهن يهاناه ميته يسمو فيها تاج المعالي وتصير الروح أ س م ى في سماه شامخا يزهو ابيا في سناه باذخ البنيان خفاقا م ا د ا ه يا سلام الدين بنا كوقوده قد ع ق د ن ا العزم أ ن نلقى ذوره ف س ب ي ل ه ق ن ا وانطلقنا جحفلا يدعو إ ل ى الهيجا ق اخاه منانا إماض منا القوم وساروا شهيد في كبر ط ف يامنا سبيل ل ل ه و ا نائما ط ل جحفلا إلى ما ضامنا شهيد كبر القوم وساروا في خطاه في سبيل الله قمنا